فَلَا تُعجِبَكَ أَمْوالُهُم وَلَا أَولادُهُم إَِّماَا يُريدُ اللههُ يعََزذِبَهُ بِهَا فِيحَيَةِ الدُّنْ يَا وَتَزْهَقَ أَ فُسُهُم وَهُمْ كَافِرون وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِهُم لَمِنْ 119. وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون 110. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُ فِى الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله اننا الى الله راغبون انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وَفِي وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم